من شرور انفسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا م ا يهده الله فلا مضل له و م ا يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وإحناه لا شريك له وأشهد ورسوله وسلم أن شريك إله الله له محمدا قواعد القواعد أن ابنه لا إلا لا صلى الله عليه زلنا فما كتاب القواعد الحسان في تفسير في مع الحسان العلابة القرآن الشيخ العلابة عبد الرحمن ا بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الليلة ب إ ذ ن الله تعالى مع ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة عشره وتكلمنا ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا ب ق ة وهي ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة التي يفهم منها ق ص ا ر النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه وقلنا هذه ا ل ق ا ئ د ة حاصلها أ ن هناك آ ي ا ت من كتاب الله عز وجل ربما تظهر لبعضنا أنها يعارض بعضها بعضا وذلك ل ق ل ة علمنا وجهلنا و ا ل ق ر آ ن الكريم ابتداء يجب ان نعتقد بانه كتاب الله عز وجل الذي لا ي أ ت ي ه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ا ل حميد وان كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يضرب بعضه بعضا ولا ان يعارض بعضه بعضا ولا ان يناقض بعضه بعضا هذا يجب ان نؤمن به ابتداء لان الله تبارك وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لاجدوا فيه اختلافا كثيره ثم بعد ذلك يجب على من وقع في شيء من ذلك أ ن يرجع إ ل ى أ ه ل العلم و أ ن يتهم فهمه وعقله و ر أ ي ه يذهب إ ل ى العلماء المحققين وينظر في كتبهم ماذا قالوا عند هذه ا ل آ ي ة خ ا ص ة كتاب رفع ا ل ا ه ا م هو اهام للطراب عن ايات الكتاب للشيخ ا ل ش ن ق ي ط رحمه الله بعد ذلك كلما مر بك ا ي ة ظاهرها م ع ا ر ض ة ل ا ي ة اخرى نقول ان هذه ا ل ا ي ة التي في نظرنا تعارض ا ل ا ي ة الاخرى تتنزل على موضع و ا ل ث ا ن ي ة على موضع ف ا ل ق ر آ ن الكريم لما ذكر أ ح و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة ظهر أ ن هذا اليوم فيه مواقف ك ث ي ر ة وهذه المواقف ا ل ك ث ي ر ة تتغير فيها ا ل أ ح و ا ل فالمجرمون ت ا ر يتكلمون وتار يخرصون عن الكلام فنحمل هذا على موطن وهذا على موطن او نقول ان كلامهم الذي نفاه الله تبارك وتعالى هو الكلام الذي لا ينفع فاذا تكلم الانسان بما لا ينفع كان ك أ ن ه لم يتكلم اصلا وكذلك النظر نظر الله تبارك وتعالى ونحوه يحمل على ذلك وبينا ذلك بالتفصيل في ا ل ق ا ئ د ة ا ل س ا ب ق ة ل ي ل ة باذن الله تعالى مع ق ا ع د ة ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن في الحجاج و ا ل م ج ا د ل ة مع أ ه ل ا ل أ د ي ا ن الباطله ة نعم الحمد لله على عليه ع الحمد والسلام وسلم والصلاة لله رسول الله صلى الله د فقال ا ل ش ا ر ح رحمه الله قد أ م ر الله ب ا ل م ج ا د ل ة بالتي هي أ ح س ن ومن ت أ م ل الطرق التي نصب الله ا ل م ح ا ج ة بها مع المبطلين على أ ي د ي رسله ر آ ه ا من أ و ض ح الحجج و أ ق و ا ه ا و أ ق و ا م ه ا و أ د ل ه ا على إ ح ق ا ق الحق و إ ز ه ا ق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إ ز ع ا ج ف ت أ م ل م ح ا ج ة الرسل مع أ م م ه م وكيف دعوهم إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له من ج ه ة أ ن ه المنفرد المتفرد ب ا ل ر ب و ب ي ة والمتوحد بالنعم وهو الذي أ ع ط ا ه م ا ل ع ا ف ي ة والاسماع والعقول و ا ل أ ر ز ا ق وسائر أ ص ن ا ف النعم كما أ ن ه المنفرد بدفع النقم و أ ن أ ح د ا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفس ف إ ن ه بمجرد م ع ر ف ة العبد ذلك واعترافه به لا بد أ ن ينقاد للدين الحق الذي به تتم ا ل ن ع م ة وهو الطريق الوحيد لشكرها نعم القرآن جمع المؤلف رحمه الله طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة أما قول طريقة فهو الله الحجاج الحجاج في حجة وهي م غ ا ل ب ة الخصم بالبرهان هذا هو الحجاج, أو الحجاج واما ا ل م ج ا د ل ة ف م ع ر و ف ة وهي من الجدل وهو فتل الحبل ل أ ن كل واحد من المتجادلين أ و المتجادلين يريد أ ن يفتل صاحبه عن ر أ ي ه فيبين المؤلف رحمه الله ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن في الحجاج و ا ل م ج ا د ل ة مع اهل الاديان ا ل ب ا ط ل ة مثل أ ه ل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك الوثنيين والمشركين وما شابههم فكل هؤلاء من اهل الاديان ا ل ب ا ط ل ة يقول امر الله تبارك وتعالى ب ا ل م ج ا د ل ة بالتي ه احسن هذه ق ا ع د ة ق ر آ ن ي ة قال الله عز وجل وجادلهم بالتي ه احسن وقال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ي ابتداء لا تجادل أ ح د ا من أ ه ل الكتاب إ ل ا بالتي هي أ ح س ن من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل والوسائل والطرق يقول ومن ت أ م ل الطرق التي نصب الله المحاجه بها مع المبطلين على ايدي رسله ر آ ه ا من أ و ض ح الحجج واقوامها أ ق و ه ا و أ وادلها على احقاق الحق وازهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا ازعاج مثال ذلك ت أ م ل م ح ا ج ة الرسل مع اممهم يبقى القرآن الكريم ارسى هذا المبدا م ب د أ ا ل م ج ا د ل ة او ا ل م ح ا و ر ة مع الغير والغرض من ذلك هو احقاق الحق والغرض من ا ل م ج ا د ل ة في ا ل ق ر آ ن الكريم احقاق الحق ولذلك كانت هذه ا ل م ج ا د ل ة بالتي هي احسن ف ا ل ق ر آ ن الكريم حينما امر المرسلين ان يحاجوا قومهم كانت ا ل غ ا ي ة من وراء ذلك ان يظهر كل رسول لقومه ان ما هم عليه من الدين باطل وان الدين الحق هو ان يسلموا وجههم لله سبحانه وتعالى ف ت أ م ل م ح ا ج ة الرسل مع اممهم وكيف دعوهم الى ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له د ع و ة الرسل كلها و ا ح د ة كما نعلم كل الرسل ج ا ء و ا ب ا ل د ع و ة الى توحيد الله سبحانه وتعالى ما من نبي ولا رسول أ ر س ل ه الله تعالى أ و بعثه في قومه إ ل ا وجاء بقوله أ ع ب د ا ل ل ه ما لكم من إ ل ه غيره ا ل ق ر آ ن الكريم بين ذلك بيانا شافيا لو أ خ ذ ن ا مثالا ل د ع و ة أ و ل رسول ومن هو أ و ل رسول نوح عليه السلام صحيح الامام البخاري كان بين آ د م ونوح ع ش ر ة قرون على ا ل إ س ل ا م بين آ د م ونوح عليه الصلاه والسلام كم قرن عشر كلهم على ا ل إ س ل ا م يعني ما كانش هناك شرك في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة منذ اهبط الله تبارك وتعالى ادم وتكاثرت ذريته ا الى ان ارسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام ارسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام لماذا لان الشرك دب في الارض و ب د أ الناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ولذلك ق ص ة سيدنا نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تكررت كثيرا كررت في ص و ر ة ا ل أ ع ر ا ف ف يونس ص ر ة ي و صورة هود صورة الشعراء في صورة المؤمنون وفي ص و ر ة نوح سميت ص و ر ة باسمه لما تنظر في ح ي ا ة سيدنا نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ودعوته لقومه تفادى ب أ ن هذه ا ل د ع و ة استمرت م د ة ز م ن ي ة ك ب ي ر ة جدا لبث فيهم كم الف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ودعوته م في هذه الفتره ة على ي على التوحيد يعني د ع و ة سيدنا نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه ا ل م د ة ا ل ز م ن ي ة ا ل ط و ي ل ة كانت د ع و ة الى توحيد الله عز وجل ت ن ظ ر في م ح ا ج ة نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مثلا في س و ر ة هود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم اليم فقال المال الذين كفروا من قومه ما نراك إ ل ا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم أ ر ا د ل ن ا ب ا د ي ا ل ر أ ي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هنا بقى شفرات ب ا ه نوح قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي واتاني ر ح م ة من عنده فعميت عليكم أ ن ل ز م ك م و ه ا وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري إ ل ا على الله وما انا بطارد الذين آ م ن و ا انهم لاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله إلى آخر ش ف ق ت نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على قومه نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان رحيما بقومه يشفق عليهم وهذا ت أ خ ذ ه من قوله في سوره ة و سورة د في ا ل أ ع ر ا ف اني اخاف عليكم عذاب يوم, يوم اليم كذلك في س و ر ة الشعراء إ ن ي لكم رسول أ م ي ن في ا ل أ ع ر ا ف و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون كل هذه ش ف ق ة إ ذ ا قدم صلى الله عليه وسلم بيان شفقته على قومه بين ي ل ي دعوته وهذه ط ر ي ق ة لا بد أ ن يتبعها ا ل د ا ع ي عندما يتوجه بدعوته لمن يراه في ح ا ج ة الى هذه ا ل د ع و ة اظهار ا ل ش ف ق ة على هذا المدعو كذلك هو لا يرفع نفسه فوق بشريته ولا يقول انه ملك ولا يقول لهم اني اعلم الغيب وانا افضل منكم لا ي ن ف ع نفسه الخوارق وعلم الغيب ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك عن هذا ايضا لابد ان تبثه في روع المدعو اللي انت مش احسن منه واللي انت مش افضل منه واللي انت مش ح ا ج ة خ ر ق ة لا انت بتدعوه لانك تحبه وتحب له ما تحب لنفسك كذلك ذكرهم ب أ ن ه معروف بينهم ب ا ل أ م ا ن ة والصدق و أ ن ه لا يطلب منهم أ ج ر ا ولا مالا وذلك في قوله ف إ ن توليتم فما أ س أ ل ت ك م من أ ج ر إ ن أ ج ر ي إ ل ا على الله في قول إ ن ي لكم رسول أ م ي ن كذلك ذكرهم ب آ ي ا ت الله تبارك وتعالى في الكون و ب آ ي ا ت ه في أ ن ف س ه م يعني أ ن نوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في دعوته لقومه بعدما وضح لهم أ ن ه رسول أ م ي ن و أ ن ه بهم رحيم وانه كان معروفا عندهم بالصدق وانه لا ي س أ ل ه م على ذلك اجر بين لهم كذلك انه جاءهم بما يدل على توحيد الله عز وجل ويصدق دعوته التي جاء بها وهي امرهم ب ع ب ا د ة الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر ا ايات ايات في النفس وبعدين آ ي ا ت ب ق ى في الكون أ ل م تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض ب س ا ط ة لتسلكوا منها سبلا فجاجه كل هذه ايات يدلهم بها على توحيد الله عز وجل ايات في انفسهم وفي الكون كان صلى الله عليه وسلم متحليا بالصبر والحلم الى ابعد الحدود ودليل ذلك نعاد الف س ن ة الى خمسين عاما ولذلك قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا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 ومن د ع و ة الرسل في م ح ا ج ة اقوامهم لو اخذنا ايضا م ح ا ج ة الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه في س و ر ة الانعام او في س و ر ة الانبياء خ ا ص ة تجد او في س و ر ة الشعراء تجد ابراهيم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في محاجته لقومه آ ي ة في العلم والصبر و ا ل إ ق ن ا ع لما تتصفح كده الايات ك ل م ا ل في س و ر ة ا ل أ ن ع ا م وإذ قال إ ب ر ا ه ي م لابيه آ ز ر تتخذ أ ص ن ا م ا آ ل ه ه اني أ ر ا ك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري و ابراهيم و ملكوت السماوات و ل ك و ا ل ر ا ي ل ع ر ا عليهم إبراهيم اذ قال للابي وقومه ما تعبدون قالوا نعبدو اصنام ا ف ن ظ ل لها عاكفين قال هل يسمعونكم ا س ت د ع و ن او ينفعونكم ا و ي ض ر و ن قالوا بل وجدنا ابا انا كذلك افعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي وعدن م ذ دخل به ا ل ا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين و إ ذ ا مرضت ي فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين ب إبراهيم ده من قبل وكنا بيه ا آتينا وكننا عالمين ولقد قال رشدهم قال قال ربكم لأبيه رب ضلال السماوات والأرض دخل بقى في بيان ا ل آ ي ا ت ا ل ك و ن ي ة التي يستدل بها على أ ل و ه ي ة الله عز وجل بر ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم الى اخر الايات افر لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون فهذه محاجه الرسل مع اممهم وهذه دعوتهم الى ع ب ا د ة الله تبارك وتعالى وحدهم قل اتعبدون من دون الله من لا, لا يملك لكم ضرا ولا ن ف ع والله و السميع العليم ده كلام مين ك ل النبي م ا صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له يقول لاهل الكتاب كده للنصارى و قل ل ل رب السماوات و ا ل أ ر ض قل ل ل ه قل أ ف ا ت خ ذ ت م من دونه أ و ل ي ا ء لا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا كذلك قل من ي ر ز ق ه م من السماوات و ا ل أ ر ض أ م من يملك السمع و ا ل أ ب ص ا ر ومن يخرج الحي من الميت, ويخرج الميت من الحي ومن ي خ ر ج ا ل ي ت م ا ل ح يدبر ومن ي ا ل أ م ر فسيقولون الله إ ذ ا اعترفوا ب أ ن الرب سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و خ ل ق ا ل س م ع و ا ل ب ص ر و خ ل ق ا ل ع قول هو سبحانه وتعالى الله إ ذ ا يمدر عليكم أ ن ت ع ب د و ا الله عز وجل و ح د ه لا شريك له ف ي ق و ل ه ن ا ف ت أ م ل محاجه ر س ل م ع أ م م ه م وكيف دعوهم إ ل ى عباده ة ا ل ل وحده لا شريك له من ج ه ة أ ن ه ا ل متفرد بروبي ا ل الاستدلال بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة على توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وده في آ ي ا ت ك ت ي ر ة في كتاب الله عز وجل يعني مثلا قل ا ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او ا ث ا ر ة من علم ان كنتم صادقين تباهنا الدعوه ها؟ قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اذا كانوا ليس لهم شرك في السماوات وليس لهم خلق فاذا دعوتهم من دون الله ب ا ط ل ة وفي الاية التانية قل أ ر ا ي ت م شركاءكم الذين ت ب ع و ن من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات أ م اتيناهم كتابا فهم على ب ي ن ة منه نفس ا ل ط ر ي ق ة التي في هذه ا ل آ ي ة كذلك في قول الله تبارك وتعالى قلدوا الذين الله دون من زعمتم لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أ ي ض ا هذا تقرير بتوحيد الربوبيه ي الذي يستدل ة ه على ت و ح د ا ل ل ي الذي يتخذ يكن شريك في يكن ولي تكبيرا ة كذلك الملك وكبره الذل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قول الحمد ل تعالى يقول ل ه تبارك ا لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره بإذن ك هذا توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ل أ ن ه ليس له شريك في الملك سبحانه وتعالى فهو هنا يقول انه المتفرد بالربوبيه والمتوحد بالنعم قل من ي ر ز ق م ن السماوات ا ل ا ر ض الى اخره قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون الى اخره فانه بمجرد م ع ر ف ة العبد ذلك واعترافه به لا بد ان ينقاد للدين الحق الذي به تتم ا ل ن ع م ة وهو الطريق الوحيد لشكرها نعم قال وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لالهتهم من دون ربهم فانظر بربوبيته ل ا والرازق لكل شيء ف ت ع يكون هو المعبوذ ا الى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه ب أ و ل و ه ل ة إ ل ى وجوب ع ب ا د ة من هذا شانه أ أن ن ه ذلك آ ث ر ربوبيته ت ا الإخلاص د ي بوجوب ل قال المؤلف الله رحمه شرح كلام ده كلام كلام قال الشارع و أ ظ ن أ ن الانتقال هذا واضح جدا مثلا لو أ ن رجلا ياعبود صنما نقول له هل هذا الصنم أ و ج د ك هل خلقك سيقول لا هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك ا ن ق م سيقول لا من الذي يفعل ذلك سيقول الله فاذا قال إ ن ذلك هو الله قلنا إ ذ ا يجب عليك الا تعبد إ ل ا الله ما دمت تعترف أ ن النعم ة التي أ م د ك الله بها والنقم ة التي دفعها الله عنك قبل أ ن تصيبك ورفعها عنك بعد أ ن أ ص ا ب ت ك ما دمت تعترف أ ن ه ا من الله ف إ ن الواجب عليك الا تعبد إ ل ا إ ي ا ه قال و أ ظ ن أ ن هذا واضح جدا ولهذا يقول الله عز وجل بعد أ ن ذكر إ ك ر ا ر ه م ب ا ل ر ب و ب ي ة فانا يؤفكون أ و أ ن يصرفون أ ي كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه قال المؤلف رحمه الله لا تغني عن نفسها فضلا عن ع ا ب د ه ا شيئا ويجاد القران الكريم المبطلين أ ي ض ا بذكر عيب آ ل ه ت ه م يعني هذه ط ر ي ق ة أ خ ر ى ط ر ي ق ه ا ل أ و ل ى كما تقدم فيها بيان أ ن المتفرد بالخلق و ا ل إ ح ي ا ء والرزق و ا ل إ م ا ت ة والنفع والضر هو الله عز وجل وان النعم كلها منه سبحانه وتعالى وما بكم من ن ع م ة فمن الله هو الذي خلق السمع والابصار وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ة قليلا ما تشكرون وخلق السماوات و ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى إ ذ ا هذه ط ر ي ق ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة بعدما تثبت أ ن الخالق الرازق ا ل م ح ي المميت المنعم هو الذي ينبغي أ ن يعبد أقول له إذن ارني كما قال الله عز وجل ما تبعون من الله اروني الله أ ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات أقول البقرة له هل هذه الأصنام هل التي هذه هذه تعبدها هل ب و ز ا هذا الذي تسجد له خلق او رزق او ينفع او يضر ثم تبين له النقص ل ا ن ت لو ج ي ت لهذا الصنم وكسرته نصفين لا يستطيع ان ه هو يدفع عن نفسه شرا الصنم هل هو يسمع هل هو يبصر لا ي ب ق اذا كيف تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كما قال الخليل ابراهيم لابيه ابراهيم الخليل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويحاج اباه م ا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نعم قال الشارح ر ح م هذا الله ه ايضا من اسباب الالزام بعبادته وحده يقال هذه ا ل ا ل ه ة التي تعبد هل هي تنفعك هي بنفسها ناقصه ة قال تعالى يا ا ي ا الناس درب فاستمعوا、له. ان الذين نفل له الله لن ل تدعون من درب ي خ قال و ذبابا و ا ج ت م ع ا ل قال نفس في القدرة ز ي ا د ة على ذلك نقص في الضعف و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه مع أ ن الذباب من أ ه و ن الحشرات و أ ح ق ر ه ا ومع ذلك إ ذ ا سلب هذه ا ل أ ص ن ا م شيئا و أ خ ذ ه منها ما استنقذوه منه وهذا مثل عظيم إ ذ ا ت أ م ل ت ه عرفت أ ن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أ ن يكون ربا ولا معبودا و س ن ق ر صلى الله عليه وسلم وبعد وهذا ايضا نموذج ل م ح ا ج ة ا ل ق ر آ ن للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المثال ل م ح ا ج ة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في زمانه يا ايها الناس ضرب م ث ل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ان لن ذ ي تدعون يخلقوا تتوجهون ذبابا ولو اجتمعوا له يعني هذه الاصنام لو جمعتموها جميعا وجعلتم بعضها لبعض ظ ه ي ر ة لن يستطيعوا ن يخلقوا ذبابا والذباب ده ضرب مثل في الحقاره هو أحقر المخلوقات. فربنا سبحانه وتعالى بيضرب لهم مثلا في الشيء الحقير هذا ها؟ زي في الحديث القدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق فليخلق ذره فليخلق ذبابا او يخلق ح ب ة يعني ا ح ا ل ا ت بسيطه لكن لن ي س ت ط ي ع لن يستطيع ان ي خ ل ق شيئا من ذلك فلو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا فهذا نقص في ايه كما يقول للشارح نقص في ا ل ق د ر ة ز ي ا د ة على ذلك نقص في الضعف لو واي ي س ل و ه م الذباب شيئا لا يستنقذوه يعني اضعف من ذلك انه لا يستطيع ان ينتصر من الذباب يعني الذباب الحقير ده مش عارف ينتصر منه لو خد منه حاجة مش عارف منه تاني حاجة عارف شو ب ان ل ل العجيب قيل الآية م في تفسير الآية إن المشركين كانوا يضعون على وجوه ا ل أ ص ن ا م عسل فيجي ا ل ز ب ا ب ويقف عليه ويمشي ويطير فربنا سبحانه وتعالى هاتوا بقى ن ق ط ة العسل د اللي خدتها مش ه تستطيعوا ف د ل على ا يدل ه ي على ضعف هذه ا ل آ ل ه ة ولذلك قال الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب قيل ضعف اي ل ل والمطلوب ط ا ب العابد والمعبود لا انت تستطيع ولا المعبود يستطيع انت ايها المشرك لا تستطيع ان انت تنتصر من هذا ا ل ز ب ا ب ولا هذا المعبود انت عبدت من دون الله عز وجل يستطيع ان هو ينتصر لنفسه نعم نعم, نعم أحسنتش. قال المؤلف رحمه الله ويقيم ا ل أ د ل ة على أ ه ل الكتاب ب أ ن لهم من ص و ا ب ك المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معهم مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعا واحد وهو ف ق أ غ ل ا ل التقليد عن قلوب بني آ د م لينتفعوا بسمعهم وابصارهم و إ ف ئ د ت ه م بالتفكر في آ ي ا ت ربهم فيعرفوا بذلك أ ن ه ا ل إ ل ه الحق و أ ن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين ا ل إ ن س والجن من آ ل ه ه فلا يخرج شيء منها عن أ ن يكون اثرا من آ ث ا ر هذه ا ل آ ي ا ت وانها لذلك لا تليق ب أ ي وجه ل م ش ا ر ك ة ربها وخالقها في الالهيه ل ي ة و ا ق شيء هو لكل أنواع هو لا يعبد يعني هو أنواع وأن وشرع المستحق الهبادة لا إلا بما لكل قلت نعم من أحب المحاجه و ا ل م ج ا د ل ة مع اهل الكتاب ان الله عز وجل اقام ا ل ا د ل ة على اهل الكتاب بانهم خالفوا انبياءهم ورسلهم الذين بعثوا فيهم فمن بداوا ل ن ه م خالفوا من محمدا صلى الله عليه وسلم افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي ك ن تسوسهم بني إ ر ا ئ ي ل ت س ا ل أ ن ب ي ا ء كلما هلك نبي خ ل ف ه إ ي ه نبي شباب خلفتهم لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت و ا على قوم يعكفون على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى ج ع ل لنا إ ل ه ا كما لهم أ ه ل ه ا لنت لسه ر ب ن اراكم سبحانه وتعالى أ آ ي ة ع ظ ي م ة أ ن ج ا ك م من فرعون وقومه تتخذوا الها من دون الله عز وجل يذهب موسى لملاقاه ربه سبحانه وتعالى يطلع لهم السامري و ا ل ه م ه ا ت و الذهبيه ا ل ل عندكم يمع ل م عجل و ل لهم هو إله موسى ذا ي ص د ق ه كيف هذا؟ هذه ا ذ ه م خ ا ل ف ا ت لموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو الذي بعث فيهم فاذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء لا يستغرب ل أ ن ه م أ ص ل ا حسنوا العرب على هذا النبي الذي بعث منهم كانوا ينتظرون أ ن يبعث في آ خ ر زمان النبي لكن ما كانوا يتوقعون أ ن ه يكون من العرب ولا يتوقعون أ ن ه يكون من غيرهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ف ا ل ق ر آ ن الكريم لما يوضح ان الامه خلفوا اصلا رسلهم و اذا لا يستغرب م ن م ا يخلفه محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك إ ث ب ا ت صفات الله تبارك وتعالى صفات الكمال له سبحانه وتعالى و أ ن ه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و إ ذ ا كان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء إ ذ ن هو المستحق سبحانه وتعالى ب أ ن يعبد ولا يعبد إ ل ا بما أ ح ب ه نعم. قال رحمه الله وينقض ش ر رحمه ا قال الله ء و على رؤساء المشركين ودعاه الباطل د ع و ي ه م ا ل ب ا ط ل ة وتزكيتهم ل أ ن ف س ه م بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أ ح و ا ل ه م واوصافهم ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه و أ ن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه ا ل م ع ا ر ض ة له فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال نعم. وهذا الاصل في ا ل ق ر آ ن كثير فانه يفيد ا ل د ع و ة للحق ورد كل باطل ل م ن ا ف ي ويجادلهم بوجوب تنزيل الامور منازلها وانه لا يليق ان يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه ويتحداهم ان ي أ ت و ا بكتاب او ش ر ي ع ة اهدى و ا ح ت ن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة و أ ن يعارضوا ا ل ق ر آ ن ف ي أ ت و ا بمثله إ ن كانوا صادقين و ي أ م ر نبيهم صلى الله عليه وسلم بمباهله من ظهرت مقابرته وعناده فينقصون عنها لعلمهم أ ن ه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى و أ ن ه م لو باهلوه لهلكوا وفي ويبتال نافعا فيه طريقا الجملة لا إحقاق الحق الباطل تجد إ ل ا وقد احتوى عليه ا ل ق ر آ ن على أ ك م ل الوجوه قول و ي ن ق ض على رؤساء المشركين ودعاه م الباطل ة وتزكيتهم ل أ ن ف س ه م بالزور إلى آخره ه ذ الى في ا ق قول ر الكريم كثير تبارك آ ن سواء مع أهل الكتاب كما في قول الله ا أهل ل في مع و ع ت و ق ا ل اليهود ل ت ا و ن ص ا ر ى نحن أبناء ا ل ل ه وأحباؤه بدنوبكم يعذبكم فلما قل بل أ ن ت م بشر ممن خلق و أ ي ض ا وقالوا لن يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و ن ص ا ر وقالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ة فكل هذه ا ل آ ي ا ت رد الله تبارك وتعالى عليهم في هذه ا ل ت ز ك ي ة ت ز ك ي ة أ ن ف س ه م وبين لهم بطلان ذلك قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أ ن ت م بشر ممن خلق وكما قلنا من قبل يعني واحد من السلف قال ا ل آ خ ر أ ي ن تجد في كتاب الله أ ن الحبيب لا يعذب حبيبه قال له ما ع ر ف ش قال له في هذه الايه آ ي ة لأن ن ر ب سبحانه ب وتعالى بيقول إيه؟ وقالت اليهود والنصارى وأحباؤه وجل يقول أبناء الله、وأحباؤه. فالله لهم نحن عز فلم ا يعذبكم بذنوبكم لو كنت احباءه ما كنش ا اعذبكم يبقى الحبيب لا يعذب حبيبه فربى الله تبارك وتعالى عليهم انهم مش احباء لانهم لو كانوا احباءه ما عذبهم الله تبارك وتعالى بل هم ابغض الخلق اليه سبحانه وتعالى يقول وهذا الاصل في القران كثير ويتحداهم ان ياتوا بكتاب او شريعه اهدى واحسن من هذا الكتاب قل ف ا ت بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين فان لم ي س ت ج ي ب لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اي واحد ي ع ص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه انما يفعل ذلك لماذا لانه يتبع هواه الانه على أي كل حاكم واحد اي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته ف إ ن لم يستجيبوا لك يبقى واحد من اثنين لاما يستجيبوا لاما ما يستجيبش طيب اذا لم يستجيب, يستجيب فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه م ل أ ن ه م لو أ ر ا د و ا الحق لهداهم الله تبارك وتعالى إ ل ى الحق لو أ ر ا د و ا الحق لعملوا حتى يصلوا الحق لكن هم اتبعوا اهواءهم ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه م وبعدين ومن أ ض ل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين و ي أ م ر نبيه ب م ب ا ه ل ة من ظهرت مكابرته وعناده م ب ا ه ل ة م ا خ ذ ه ا من الابتهال والابتهال هو الدعاء لكن المراد ه ن ا ب إ ي ه الدعاء على النفس ب ا ل ه ل ك ة في مقام احقاق الحق وابطال الباطل هذا هو المراد بالابتهال هنا الابتهال هنا وايه الدعاء على النفس ب ا ل ه ل ك ة في مقام احقاق الحق وابطال الباطل فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و أ ب ن ا ؤ ك م ونساءنا ونساءكم و أ ن ف س ن ا و أ ن ف س ك م ثم نبتهل فنجعل ل ع ن ة الله على الكاذبين هذا هو الابتهال أ م ر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وطبعا الكافر المشرك المتبع لهواه يعلم أ ن ه كاذب فلذلك سينقص على عقبيه فيهرب من المباهله واذا اقام ا ل ق ر آ ن الحج عليهم بهذه ا ل ط ر ي ق ة نعم قال الشارح رحمه الله المباهله م أ خ و ذ ة من الابتهال الى الله تعالى وهي ا ل م ب ا ل غ ة في الدعاء وصورتها ان يقف ا ل م ت ق ا ص م ا ن ويقول بعضهم لبعض لنتباهل ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه ل ع ن ة الله وما أ ش ب ه ذلك مما يدعون به على الكاذب وهذا أ ش ا ر الله إليه بقوله قل ي اليه أ ه الكتاب تعالوا سواء إلى كلمة ب ن ن وبينكم ألا نعبد ا ألا إلا ا ل ل ولا نشرك بقوله ه الله شيئا ولا يتخذ ولا بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا من فإن ف و ا ا ش د و مسلمون ا بأننا الآية الثانية ف ق ل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين قال خلاصة هذه القاعدة القرآن خلاصة أنها بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين وأنها أبيان المجادلات حجة هذه في من وأوضحها ومن ط ر ي ق ة ا ل ق ر آ ن في ا ل م ج ا د ل ة أ ن ه يعدل إ ل ى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه النزاع حتى و إ ن أ م ك ن اقناع الخصم بما فيه نزاع ف إ ن ه يدعه و ي أ ت ي بالطريق الواضح م ث اذ ل ل ه إبراهيم محاجة ا ي في ربي حاجه إذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال أ ن ا أ ح ي ي و أ م ي ت يعني أ ن ا مثل ربك كيف ي ح ي ويميت هذا الرجل الظالم يقول انه, إنه يؤتى إ ل ي ه بالرجل المستحق للقتل فيعفو عنه وهذا على زعمه إ ح ي ا ء ويؤتى إ ل ي ه بالرجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فيقتله وهذا على زعمه إ م ا ت ه فابراهيم عليه السلام ما ذهب يحاجه في هذه ا ل ن ق ط ة ولو حاجه إ ب ر ا ه ي م لغلبه بلا شك ل أ ن هذا ليس أ ح ي ا ء ولا إ م ا ت ة غ ا ي ة ما هنالك في ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى المستحق القتلى من المقتول أ ن ه رفع عنه القتلى والذي ا ق ى ا ل ح ي ا ة فيه من الله لو شاء الله لمات وفي يموت وإلا هو ولا فيه فعل فقط فليس الثانية أيضا غاية يقتضي الذي الذي ما فيه أنه فعل سببا أن يموت هذا الرجل فقط وإلا فليس هو الذي أماته أنه أن أحياه ف ب إ م ك ا ن إ ب ر ا ه ي م أ ن يجادل على هذه ا ل ن ق ط ة لكنه عدل إ ل ى أ م ر يفحم ولا يستطيع التخلص منه فقال له إ ب ر ا ه ي م إ ن الله ي أ ت ي بالشمس من المشرق ف أ ت ي بها من المغرب فماذا قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فهنا عرفت قوله ينبغي عند أن أن ينصر المحاجة خصوصا إذا عرفت أن الذي يحاجك لا يريد أن ينصر قوله ينبغي ان تعدل عن الطريق الذي يحتاج الى جدل الى طريق واضح ما يحتاج الى جدل في عرفت وفي فكرة الذي يحاجر يريد ينصر ينصر يعني يريد الاخر اذا عرفت ان لا يريد الا ان ينصر الا قوله لا يريد الحق هو يجادلك رأسه ان وانما وجاء هو جاء ينصره ولن يرضى بغير الانتصار لهذه الفكره ة نعم اخوك أ محمد نسى كلمه الا、آه. لا يريد ان ينصر قوله وهو لا يريد الا ان ينصر هذا مثال من المجادله بينها ا الله تبارك وتعالى في كتابه مجادله الخليل إ ب ر ا ه ي م ل ل نمروذ هنا إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال أ ن ا وحي وميت ي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يقول ربي يحيي ويميت يعني أ ن الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم و أ ن ه سبحانه وتعالى يميت ا ل أ ح ي ا ء فهذا النمروذ قال له انا ب ر ض و بحو يوميت لكن هو هنا يقصد انه و يجيب اتنين واحد محكوم ع ل ي ه بيت ادام يقول له خلاص عفوت عنك فكده يقول لك ايه انه هو ا ح ي ا ء واحد تاني يقول له تعالى اضرب رأ... عنقه بالسيف يبقى كده اماته كان ممكن ابراهيم عليه السلام يقول له ده مش احياء ولا اماته انا عايزك تحي وتميت يعني تجيب ح ا ج ة من العدم وتخليها ح ي ة ح ا ج ة ذهبت منها الروح تحيه ممكن ي ق ويجادله ل له و ان هو يقول ده باطل لكن ابراهيم عليه السلام قاله خلاص س م ن ا من موضوع خالص تعالى بقى ل ح ا ج ة ت ا ن ي ة خالص مفيهاش بقى ايه هي واحد زاد واحد ت س و ي اتنين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ها يعني هم خلقوا من غير شيء و ل ام ه ا ل خلقوا ا ن ل آ ي ة ا س من ع م ي مين اسمعها واسلم بها؟ جبير مطعم أم جبير فالآية ابن ربنا سبحانه من بها وتعالى بيقول أم خلقوا دي غير شيء لما واحد ياخذ مع نفسه لا استحاله ق من أم غير شيء ان ل ل خ ا ق و ا ل ل خ ا ق و ن لأنفسهم ي خلقنا ف س ه هو أ ص ل من ع د غ ي د شيء ا ل ل حاجة إيبا أ ن ه م مخلوقون ومن اللي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى يبقى يعبدون ربنا سبحانه وتعالى فان الله ياتي بالشمس من المشرق هل انت م بالمغرب فبهت الذي كفر بقى... لكن هنا طبعا لو حصل مع, مع أ ي واحد ايام ايه فيه قلت له تعالى انت بتحريكني ب امام الناس اثار عنقه لكن هذا الظالم ما فعل ذلك مع ابراهيم, على هذا لم يفعله مع إبراهيم عليه السلام بوهت فبهت و الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم وبذلك نكون ا ن ت ه ي ن من هذه القاعده